اللهم إياك نعبد ونك نسلي ونسجد وإليك Vabona Na'udhu bin la'udhu يا من بيده خزائر السماوات والارض عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك وقفنا ببابك في هذه الليلة العظيمة نرجو ثمائك What's oh, Don't Ha <laughs> 국민in argi. Allah. Oh Oh, oh. ك I كلام mean,